وهل القصيدة اللي ما يعبت القصيدة اللي قبل هاي هذه أبا فسر عن شيء بس ما فسر عنه يعني أفسر عن شيء حين الإنسان لما ينعجب بإنسان مبلازم ينعجب فيه إذا هو كان يمكن من أول نظرين ينعجب فيه فا ماذا قال الانسان يوصل الانسان هذا يمكن يخاف ان ينحرج عنوان كيف اجيك هذه مشكله والله هذه مشكله ثانيه اللي بتحلونها لي كيف اجيك كيف اجيك وكيف نبدا في غرامك كيف أجيك كيف نبدأ في غرامك كيف قلي أبتديلك بالكلام لك أسلم بس ما جاني سلامك يعني مستكثر علي كلمة السلام كيف أجيك كيف نبدأ في غرامك كيف قلي أبتديلك بالكلام لك أسلم بس ما جاني سلامك يعني مستكثر علي كلمة السلام وش أسوي؟ وش أسوي حتى نستدعه تمامك؟ وافتح الموضوع يا بدّد يا التمام. وش أسوي حتى نستدعه تمامك؟ وافتح الموضوع يا بدّر التمام أبتسم لك أو أقاطع في كلامك أو أجيب كلمة فيها احترام. وش أسوي حتى نستدعه تمامك؟ وافتح الموضوع يا بدّر التمام أبتسم لك أو أقاطع في كلامك. او أجيك بكلمة فيها احترام ما قدر تبعد مدامني أمامك ولا قدر تذكر مفاهيم الغرام حرتبك واحترتبك خلي مدامك ما يهمك من غدب حبك حطام أبتدي بك حب أبتدي بك حب يا عمري علامك ما تحس احساس من صابه هيام كان كان عن كل الهواء صار اعتصامك ما طلبتك غير وعليك السلام